ان في ذلك لاايه لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 وَرَزَقَقُكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ